اللهم الله. لا إله إلا الله اللهم صلى الله عليه وسلم الله رب العزيز دعوت رسم <تصفيق> الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإنا نجاة الخلق في توحيد الحق سبحانه هذا أصل من أصول الإسلام أن نجاة الخلق في الدنيا والآخرة لن يتم لهم إلا بتوحيد الحق سبحانه وتعالى هذا التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل آه. فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في بيان لغاية الخلق فالمؤمن يعلم لماذا خلق وما الهدف من وجوده في هذه الحياة <تصفيق> فإن الله عز وجل يخلق الخلق عبثا حاشا حاشاه سبحانه <تصفيق> فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتوحيد الحق أول وأعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة فإن <تصفيق> والاو اعظم واهم اسباب اسباب النجاه في الدنيا في الدنيا والتوحيد بمعناه الشامل ان تعتقد ان الرب الخالق سبحانه والذي خلق الكون بكل ما فيه من مخلوقات مما لا يدركه البعض وأن هذا الخالق سبحانه هو الذي يرزق هذه الخلائق وحده سبحانه ما من دابة إلا على الله رزقها ويستلزم هذا ويقفضي أن تفرد هذا الخالق الرازق الذي بيده الأمر هو الذي يحي ويميت وإليه المرجع والمآل أن تفرده بالعبادة فلا تتوجه بأي عبادة مهما كانت بغيره سبحانه لأنه المستحق للعبادة وحده هذا معنى قوله ما, خلقت الجن إلا ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون <تصفيق> إن الله والرزاق ذو القوة المتين وأن هذا الرب الإله المعبود بحق له أسماء وصفات بينها لنا سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن بها وأن نقر بها وأن نتعبد إليه سبحانه بها بغير تحريف لمعناها ولا تعطيل لمدلولها ولا تأويل ولا ولا تشبيه وتمثيل لها بالمخلوق بالصفات المخلوق فهذا التوحيد به ينجو العبد في, ال في هذه الدنيا من الفتن ومن الضنك من المعيشة الضنك التي أحياها البعض بسبب ضعف توحيدهم وبسبب جهلهم بهذا التوحيد ومن هذا من أحياه في هذه الأيام فكثير من الفتن التي تحيط بنا إنما من شاءها وأصلها الأصيل من ضعف هذا التوحيد أنت كثير من المسلمين ولذلك صاروا العوبة فأيدي الخائنين بكل طوائفهم يلعبون بهم لتحقيق أغراضهم الخبيثة في بلاد الإسلام يستغلون هذا الضعف ضعف الإيمان والجهل الذي عم وطم من أجل أن يحققوا ما, يريدون ما يريدونه في بلاد الإسلام فبداية الإصلاح لمن أراد الإصلاح أنهم يكونوا ابتداءاً بإصلاح هذه العقيدة بإصلاح هذا التوحيد عند الخلق الذي به تكون نجايتهم في الدنيا والآخرة كما هو معلوم أن كثير من الأحزاب التي تتكلم باسم الإسلام إنما هم ضرد هذا الأمر فهذه الأحزاب على احتلاف مسمياتها وتوجهاتها إنما تعمل عملا حفيثا على تثبيت أركان حزبها فقط كغيرها من الأحزاب السياسية التي لم تنتسب إلى الإسلام في مسمياتها ولا في دعوتها فالغرض الأساسي والهدف الرئيسي عند هذه الأحزاب وتثبيت أركان الحزب في السلطة أو في الدولة دون النظر إلى عقيدة ولا إلى إصلاح أحوال الناس لا اعتقادا ولا دنيا ثم لا يأبهون بعقائد المسلمين ولا بإصلاح دينهم ولا بإصلاح دنياهم هذا امر يعلمه كل عاقل أما سفاء الأحلام حدثاء الأسنان فهم يهيمون مع هذه الأحزاب تلعب بهم وتستخدمهم أسوأ استخدام لتحقيق مصالحها التي لا تمت إلى الإسلام بصرة بل هي ضد نصرة الإسلام حقا والتمكين له في أرض الله فإنما هي تساعد أعداء الإسلام الظاهرين على تحقيق أغراضهم الخبيثة في بلاد الإسلام أعراضوا أم لم يريدوا شعروا أم لم يشعروا فكيف إذا كانوا متواطئين معهم كما هو ثابت على الكثير منهم بالأدلة البينة الواضحة وعلموا أن هذه الأحزاب ليست وليدة الزمن أو الوقت الحديث أنها امتداد لفرق ظهرت في أواخر عهد الصحابة بل كانت بذرتها في عهد المبوة فأولهم ظهورا كان ذو الخويسرة التميمي الذي ظهر في غزوة حنين حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين فكان يغطي المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم فجاء ذو الخويسرة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل الحديث في الصحيحين الحديث أبي سعيد بالقدري فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل قد خبت وخسرت إذ لم أعدل فأراد عمر قتله فقال له صلى الله عليه وسلم داعه إن له أصحابا أن يأتون بعده يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يمرقون من الدين مروق يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك في زمن عثمان فكان ظهرهم بعد ذلك في زمن عثمان وتواطأوا على قتل عثمان رضي الله عنه ثم كان ما كان من أمرهم مع علي الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وعن عثمان فقاتلهم علي ولما يعني ظهر قرنهم في زمن علي واشتد أمرهم ورفعوا هذه الراية الكاذبة من جهة الحقيقة حقيقة دعوتهم قالوا لحكم إلا لله رفع ذي الراية في زمن علي فماذا قال علي هو الذي تربى على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق أريد بها باطل عرف أنهم ليسوا كذلك لأنهم لو كانوا كذلك ما قاتلوا الصحابة كيف يقول لحكم إلا لله وهم يقاتلونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هم أعلموا بحكم الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وإنما هم كما, كما بيّن حالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثاء الأسنان سفاء الأحلام يقولون من قول, من خير, من قول خير البرية هم يتظاهرون أنهم يقولون بالأحاديث وهم في واقع الأمر لا يحكمون هذه الأحاديث ولا يحكمون الشرعة إلا في موافق أهواءهم فقط فلذلك خرجوا على الصحابة وقاتلوهم وقاتلهم علي ولما برز الجيش جيش علي بقتالهم وحدثت الرهبة كيف نقاتل هؤلاء هم يقرؤون القرآن فقال لهم عليه لو يعلم الجيش الذي يقاتلهم ما كتب له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اتكل عن العمل أي لكفاهم هذا العمل أن يقاتلوا هؤلاء الخوارج لأنهم كما بين حالهم صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال شر الخلق والخليقة وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذا حالهم منذ زمن الصحابة إلى وقتنا هذا ففرجهم في وقتنا هذا ليس مستقرما إلا على من لم يدري هذه الحقائق لأنه جاهل بالشرع وبالتاريخ فيظن هؤلاء أنهم يعني يولدوا أو تولدوا في هذا العصر لا. هم امتداد للخوارج منذ زمن الصحابة وتوانى خروجهم طوال القرون لم يتوقف كم عان منهم المسلمون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوزام هذا حالهم إلى وقتنا فلذلك الذي يجهل هذه الحقائق الشرعية والتاريخية يقعوا بسهولة في حبالهم ويستدرجونه بالعواطف الكذابة التي لا يعملون بشيء منها بل هم على النقيد ولكن لا يدركون هذه الحقائق بسبب غلبة الجهل وغلبة الهوى وكل يريد هوى نفسه ويريد مصلحته الخاصة إلا من رحم الله فلما أججوا نار الفتنة في هذه البلاد وفي غيرها. والله ما كانوا يريدون الإصلاح ولا يريدون تطبيق الإسلام كما يدعون. وهذا حالهم في الدول التي تمكنوا منها. هل تبقوا شيئا من عقيدة الإسلام وشريعته والله ما تبقوا شيئا. هذا حالهم في هذه الدول في تركيا وفي غيرها. انظروا دول ماسونية. لا تقيم للعقيدة وزنا ولا للتوحيد ولا تقيم للشريعة الله وزنا ولن يطبقوا حدا وحدا من حدود الله ثم يجب أن يكفرون غيرهم ممن لم يقم بذلك إما لجهل أو لضعف فهم يلعبون على هذا الوطر أو يلعبون على القلوب الضعيفة يستهدمون هذا الشعار الذي رفعه الخوارج قديما ولم يطبقوا شهل منه بل كانوا على النقيد لا حكم إلا لله أين حكم الله أين حكم الله على أفعالهم لما استلاحوا الدماء وأجزوا نار الفتنة وما زالوا يسعون لتأجيجها سعيا حثيثا أين هم, هم من هدي الصحابة حملت الدين ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة الذين هم أمنت هذه الأمة وهم الذين نقلوا لنا الدين أين هم من كتبهم ومن إجماعهم؟ هم لا يفعون رأساً لا لكتاب ولا لسنة ولا لإجماع السلف الصالح الذين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم في القرون الثلاثة الأولى نقلتوا الإسلام لا يفعون رأساً لكتبها لا ولا لأقوالهم لأنهم يسلون على النقيد يسلون على منهج الخوارج الذين قاتلوا الصحابة وقاتلوا السلف الصالح ثم إذ بالخوان الآخرين من الليبراليين وغيرهم يقولون أن هؤلاء خوانهم سلفيون أي سلف؟ سلفون ماذا؟ لا يعرفون معنى السلف ولا يعرفون من أجل السلف أصلا إنما هم أعداء يتنقلون الأدوار سواء كانوا الليبراليين أو كانوا إخوان مسلمين تتنخرون الأدوار لتحقيق المخططات الخبيثة لتفكيك بلاد الإسلام تحت شعارات مختلفة ولكن الشعار الأخطر الذي يتظاهر بالإسلام وهم يخربون في الإسلام من داخله ويريدون تخريب بلاد الإسلام باسم الإسلام ويستجلبون العواطف الكذابة وهم لا يرفعون رأسا لا لكتاب ولا لسنة ولذلك قال قائلهم قال نحن لا نريد دولة دينية أي تقوم على الكتاب والسنة نحن نريد دولة ديمقراطية مدني أي على غرار الدولة التي أقمها في تركيا التي لا تقيم للإسلام وزنا إلا في الشعارات الكذبة فقط أما في الواقع لا يطدقون شيء من شرعة الإسلام ولا يرفعون رأسا لعقيدة الإسلام المبنية على التوحيد وعلى السنة إنما فقط شعارات شعارات لا قيمة لها في أرض الواقع وهم في الباطن يحاربون من يدعو دعوة صادقة إلى هذا الإسلام القائم على الكتاب والسنة القائم على منهج أصحاب رسول الله سلف هذه الأمة رضي الله عنه ولذلك لما نخاطبهم بما جاء في كتب السلف الصالح يتهموننا يتهموننا علماء السنة دي. الذين يدعون إلى الكتاب والسنة الإسلام ما هو الإسلام؟ كتاب وسنة يتهمون العلماء الشرفاء أنهم عملاء أنهم عملاء له للحكماء وعملاء له لليهود والله كذبوا والله كذبوا بل هم العملاء والله وهذا تاريخهم منذ أن نشعى الحزب منذ عهود الخوارج القديمة كيف تواطئوا مع عداء الإسلام عبر القرون ليس الآن فقط مما تسبب في الضمار والخراب على الكثير من الأجل السابقة بسبب تواطئهم مع اليهود والنصارى ضد بلاد الإسلام هذا ليس الآن فقط هذا من قديم منذ أن قتلوا علي رجل أنه قتلوه بعد أن قاتلهم وقتل الكثير منهم وكثير منهم رجع لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله الفقيه فقيه هذه الأمة فرجع الكثير منهم لذلك كثير منهم مغرر بهم نعم لكن بالأسف لم يجد من يعلمهم أو يبين لهم الحجة الصحيحة بسبب غلبة الجهل في وسائل الإعلام نفسها التي تخاطب أؤلاء للأسف فأنت واحدا من إجماع السلف الصالح أئمة هذا الدين بدءا من الصحابة إلى من جاء بعضهم في القرن الثاني والثالث الكتب التي نقلت هذا الإجماع كتب السلف التي هم لا يرفعون رأسا لها ثم يأتي أولا الأخرين يقولون السلفين هم الإرهابيون ما تعرفون من هم السلفين ليسوا حزبا يجب عليها أن يكونوا متابعا لمنهج السلف أي الصحابة ففهم هذا الدين هذا منهج ليس حزبا سياسيا ها؟ إذا كان السلف الصالح هم الذين قاتلوا الخوارج أي, الارهابي. أي الإرهابيين بالمصطلح المعاصرة هم الذين قاتلوهم وهم الذين قاتلوا السلف الصالح كيف يكون منه ماذا لعب بالعقول السادجة التي لا تدرك المعاني لأسف تلعبون من كل حتى يصوروا لهم الحق الأمر على غير حقيقتها بسبب تحريف الكلمة عن مواضعها وهذا يحقق لهم أغراضهم من طرق مختلفة ففي الوقت الذي يدع فيه هؤلاء الخاونة من هذه الأحزاب أن هولماء السنة الذين حاملوا منهج السلف الصالح حقاً وصدقاً أنهم عملاء يأتي الليبراليون من الجنب الآخر ويتهمونهم منهم الخوارج حكذا حتى يضربوا الإسلام فالغرض ليس فلان والعلان من الغرض هو الحرب الذي عقيد على هذا الإسلام منذ القديم منذ ها أن, أن ظهر هذا الدين وهو يكاد له يكيد له أعداؤه من اليهود والنصارى ويستخدمون هذه الفرق التي فارقت عمل إسلام الصحيح حتى يتمكن من خلالها في تخريب بلاد الإسلام أو من تخريب بلاد الإسلام فمن الإجماع الذي نوخل في كتب السلف الصالح والذي لا نقوله مملأة لحاكم كما يدعي أولا الجهلة أو الخوانة هذا أمر مقرر في كتب المؤتقد قبل دور حزب اللقاء المسلمين وقبل خروجهم على المسلمين واستباحة اضطمائهم هذا أمر مقرر عند أئمة الإسلام قاتبة طول 14 قرن ليس وليد الوقت حتى يدعو هذه الدعاوى الكاذبة التي لقيمة لها في ميزان العلم أو في ميزان العقيدة آه. هذه الكتب هي التي نستقي منها ديننا <تصفيق> كتب السلف الصالح التي نقلت لنا الدين <تصفيق> كتب البخاري وأحمد ومالك والشافعي ومن جاء قبل قبله من جاء بعدهم من أمة السلف أمة الدين الذين نقلوا إلينا الدين وعلى الرصيم طبعا أصحاب رسول الله صلى الله وسلم الذين حملوا هذا الدين لكن الصحابة لم يدونوا كتبا لأنهم, لا لأنهم لم تكن لك حاجة للتدوين لأنهم كانوا كلهم تلقوا هذا من رسول الله صلى الله وسلم وكانوا على عقيدة واحدة ولم يكون هناك حاجة للتدوين في تلك الفترة إلى أن جاءت مرحلة التدوين لكلام الصحابة ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت مدونة قد دون بعضها في زمن النبوة لكنها كانت في القلوب والصدور قبل أن توضع في الأوراق فجاء عصر الرواية وانتقلت هذه الروايات المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في الكتب المدونة التي نحن نتنقلها الآن والتي بيحفظ الله دينه صحيح البخاري صحيح مسلم السنن الأربع ها المسانيد مسند أحمد ومسند الشافعي وموطأ مالك كتب العقيدة نحو السنة أو أصول السنة لأحمد بن حنبل والسنة عبد الله بن أحمد ولده والسنة لابن أبي عاصم والتوحيد من خلال صحيح البخاري والإيمان لأبي عبيد القصم والإيمان لابن أبي شبه يعني إلى آخره من الكتب التي نقلت إلينا ديننا والتي هي كتب السلف الصالح والتي للأسف صارت غريبة عند المسلمين بسبب بعدهم عن العلم الصحيح الذي بيعرفون أصول دينهم فوقعوا فريسة فأيدي رؤوس الضلال من هذه الأحزاب ومن دعاة الشر في القنوات الفضائية وغيرها يلعبون بهم ويعني يخربون في هذا الدين أو يسعون لتخريب هذا الدين من خلال الكذب والإضلال فطارة يتعلمون في سهل البخارية وطارة يتعلمون في مسلم وأغلب أغلب الذين يتكلمون في هذا والله أجهلوا من حمار أهلهم لا يعرفون شيئا عن هذا الدين بل هم مرتزقة لهم أهداف معينة لكي يصرفوا المسلمين عن مصادر دينهم الأصيرة فيقعون فريسة في أيدي هذه الأحزاب التي تستخدمهم لتحقيق مخططات هؤلاء فقد نقلت كتب السلف الصالح إجماعة السلف على تحريم الخروج سواء بالقول أو بالسلاح على أئمة الإسلام أو على حكام المسلمين الذين دانت لهم البلاد أو صارت لهم الولاية ولو بالغلبة ولو كانوا ظالمين ما داموا يقيمون شعار الإسلام ويظهرون الإسلام وإن كان فيما فيهم, فيهم من المخالفات إما جهلا وإما معصية واتباع للهوى فمن هذا ما نقله أبو محمد المقدسي رحمل الفيلمات الاعتقاد قال ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام أي حاكم برا كان أو فاجرا وصلت الجمعة خلفهم جائزة وقال الأجري الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري من أمة السلف في كتابه الشريعة الذي يعد أصلا عند المسلمين في معرفة العقيدة مع كتب العقيدة الأخرى قال رحمه الله من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو أعجمي فأطيعه فيما ليس لله عز وجل في معصيه وإن ظلمك حقا لك وإن ضربك ظلما وانتهك عردك وأخذ مالك فلا يحملك ذلك على أنه يخرج عليه سيفك حتى تقاتله ولا تخرج مع خارجي أي من هذه الأحزاب أنا طبعا بسطلحين المعاصر حتى تقاتله ولا تحرد غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه هل لا جريق هذا كلام من, من عند نفسه أو من كيسه كما يقال لا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحية التي للأسف يعني غيبت عند الناس بسبب أن الدعاء الذين يتظاهرون بالسنة لم يعلموا نسى ذي الحديث في أغلب أمريهم هم ثوارد ومع هذا الحزب أو تربية هذا الحزب فمن ذي الحديث ومن أشهرها في الصحيحين في البخرية ومصنف في كتب السنة ما جام الحديث ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره أي من الحاكم والسلطان شيئا يكرهه فليصبر عليه فمن خرج عن الجماعة وفي رواية عن السلطان أي جماعة المسلمين الذين لهم سلطان لهم, لهم أمير ولو كان ظالما فمن خرج عن الجماعة أو عن السلطان شبرا شبرا فمات مات ميتة جاهلية وهذا هو الذي قاله أيضاً صلى الله عليه وسلم وقاله بمعنى حديث أبي وريرة الذي أخرجه مسلم ها؟ فمن خرج على أمتي يضرب يتح... برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه هذا الخروج الذي يدعونا إليه لإحداث الفوضى والاضطراب ها؟ هذا الذي حرمه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يترتب عليه من الفوضى وسفك الدماء واستحلال الحرمات تحت دعوة المطالبة بالحقوق والحرية كذبوا الله فإن الله لا يغير أحوال الناس بهذه الطرق الهمجية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. والتي يؤجج نارها الكفار في بلاد الكفر لا. ونعم وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله من تلميذته الإمام أحمد رحمه الله آه. قال وإن أورك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقا يعني لو أمرك بمعصية لا تطيعه لا تطيع في المعصية نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما اطاعت في المعروف لا لكن لا يحملك هذا أن تخرج عليه بالسلاح أو بالقول لما بيناهم العلة لذا التحريم قال وقال أيدنا أما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام وشذوا عن الجماعة وضلوا عن سبيل الهدى وخرجوا على السلطان والأئمة أي العلماء وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماؤهم وأموالهم وكفروا من خالفهم إلا من قال بقولينه هذا حلوم كأن, كأن حرب الكرماني رحمه الله يتحدث عن خوارج عصرنا وهو في القرن الثالث الهجري قد توفي في العام الثمانين بعد المائتين من تلميذة وأصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي يتهمه هؤلاء الجهلة الليبراليين وغيرهم او من الروافض او من اعداء الصنة من الصوفية وغيرهم ان احمده متشدد. وان مصدر الارهاب من كلام احمد وابن تيمية. لا, لا يعرفون شيئا عن دووين الاسلام. لا يعرفون شيئا عن كلام احمد ولا كلام ابن تيمية. وانهم يستغلون جهل الناس بهذه الكتب عدم اطلعهم على ما يذكر في هذه الكتب كتب السلف. ليضللوهم عنها. حتى يظلوا هكذا كالرعاع لا يعرفون شيء عن دينهم ويظلون العوضة تلعبوا بهم وسائلوا تحركهم كيفما شاءت فيما يريدونه من تخريب أو من مصالح شخصية لهم نعم وكان نعم حرب قد قال في أول هذا المعتقد الذي نقله عن, عن الصحابة والسلف قال هذا ماذا هو إمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة متمسكين بعروقها المعروفين بها المقتضى بهم فيها ملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام وغيرها وغيرهم عليها فمن خالف شيء من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق هذا حكم أئمة الإسلام في العهد الأول على هذه الفرق التي قد دعي الآن نصرة الإسلام وهم خوارج ليسوا على سبيل أئمة الإسلام وقال أبو جعفر أحمد الطحاوي رحمه الله من ولماء مصر في القرن الرابع الهجر توفي في العام الحادي بعد الثلاثمائة فريق بلد الطحا وقري الطحا في مصر في بيان اهل السنه والجماعه اي معتقدي اهل السنه قال ولنرى ولا, ولا نرى الخروج على امتنا وولاتي امورنا وان جاروا ايوه ان ظلموا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله وجل فريضه اي ما لم امروا بمعصيه وندعو لهم ندعو لهم لا ندعو عليهم كما كان يقول الفضيل بن عياد لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان لأن بصلاحه تنصالح البلاد والعباد وانظروا إلى ما قاله القرطبي رحمه الله في تفسيره قال والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبرة على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لماذا؟ في منازعته والخروج عليه استبدال الامن بالخوف. <تصفيق> وإراقة الدماء. وانطلاق ايدي السفهاء. وشن الغارات على المسلمين والفساد في الارض. هذا قرار القرطبي في تفسيره. منذ عدة قرون. كانوا يتكلموا عن حال كانوا يوجه هذا الكلام لهؤلاء الآن. قال لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف كما حدث ورأيتم والناس كلها مرت بهذه الأيام التي كان لا يأمن أحدهم فيها على أهله ولا بيته إلا أن يقف حارساً أمام بيته هو وجيرانه كلهم عشنا هذه الأيام أولا الخوارج ومن تواطى معهم يريدون إعادة الظعر وإبعاد الأمن عن بلاد الإسلام قال وإراقت الدماء وانطلق أيدي السفهاء وأنتم رأيتم لما حدثت الفوضى ماذا حدث انطلق السفهاء يصرقون ويفعلون ما يريدون وينتهكون الأموال وينتهكون الحرمات ولا رادع لهم أنه سقط السلطان لا رادع وإن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن كما قال السلف وكما قال أيضا الأولماء قالوا كما تكونوا يولى عليكم كما تكونوا يولى عليكم فهذا الحاكم لم يأتي من, إيه من, من كوكب الزهرة هو وغيره لم أتى بيننا فانظروا إلى أحوال الناس قبل أن تنظروا إلى حاله هو أسأله ألا أسأله الذين يدعون هذه ثورة الغلاب هذه هؤلاء الذين خرجوا معكم من قبل أو, أو تريدونهم أن يخرجوا معكم كم واحد يمتارك للصلاة كم واحد فيهم ها؟ قد يسبوا دين الله كم واحد فيهم قد يصهروا طول ليله يشربوا هذه المخدرات والمسكرات ثم تقولون الحاكم انظروا لأحوال الناس أولا الفساد جاء من منكم من المجتمع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولن يرزق الله عباده بالإفساد في الأرض هؤلاء دون ضعف في الإيمان لا, لا يؤمنون الإيمان الصحيح بقوله تعالى وفي السماء رزقهم وما تعدون الأرزاق مقسمة انتهت انتهت تقسيم الرزق عند الله خلاص لن يفوت أحد أحدا منكم رزقهم أو لن يفوت أحد منكم رزقهم الرزق قصم لن ينقصك ربك جنيها واحدة عن رزقك المقدر لك الأقدار مقسمة ولكن الله عز وجل أسبابا للحصول على هذا الرزق فين سلكت الأسباب الصحيحة الشرعية بارك الله لك في رزقك وعشت حياة مطمئنة ولا كنت فقيرا لكن هؤلاء يتسختون على أقدر الله يتسختون على أرزاق الله لا يؤمنون بقدر الله الذي اقتضى أن يكون هناك الغني والفقير نعم هناك من ابتلية بضيق العيش لكن هل كهلاج وهذا الضيق يكونوا بالإفساد في الأرض يكونوا بإحداث الفتن بإراقة الدماء بالخروج في الشوارع كالهمج ها؟ يصحون ويهتفون دون أي إصلاح بل والله بهذا يزيدون, يزيدون الضيق ضيقا ويزيدون الإفساد إفسادا ولن يرزقوا لن يرزقوا بهذه الطريقة أبدا بل والله قد يصلت عليهم من يأخذ ما في أيديهم مما سخط عليه فلا يبقون كما قال مصرا ولا يمنا ولا شاما وهذا حاله إخوانيكم في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا الآن انظروا إلى حالهم انظروا إلى الأسرة التي شردت انظروا إلى الدماء التي سفكت بالآلاف بالملايين اتعذوا محمد ربكم على ما تحيون فيه من أمن وأمان في البلاد اتعذوا من غيركم فالسعيد من وعظ بغيره آه. السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتبع هواه الله الحمد لله وحدهم والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا كتاب نافعي ابن الأزرق الذي تنسب لي فرقة الأزارقة من الخوارج قديما في القرون الأولى بكتاب إلى البصرة يقول لأهل البصرة الدار دار كفر أي بلاد الإسلام هناك في العراق في البصرة ولا استعراض مماح أي أن يستعرضوا المسلمين بالقتل وإن أصيب الأطفال فلا حرج على من أصابهم هذا كلام الخوارج من الأزارقة قديما وانظروا إلى ما قاله أي من الزواهري. ها؟ من تلميذ السيد قد أو الذين تربوا على منه السيد قد والإخوان المسلمين في كتابه فرسان تحت راية النبي قالوا ألم ألم ألم ألمنا مقتلوا هذه الطفلة البريئة هذه الطفلة البريئة دون قصد لما قاموا بعملية اختيالية عملية اختيال دون قصد ولك ولكن ما حيلتنا ولابد لنا من جهاد الحكومة المحاربة لشرع الله والموالية لأعدائه آه فكذا يقول هذا الكلام هو من الموالي لأعداء الله ويعلم ذلك جيدا يعلم ذلك جيدا هو وسمى من الهدى من الموالي لأعداء الله نعم ولحظه لا نبرئ أحدا ولا ندافع عن الحكومة ولا غيرها نعم لكن نقول العبرة بما نراه من الذي تواطئ مع الكفار في العراق لم يعلمون ذلك جيدا وفي أفغانستان وفي غيرها ذلك جيدا أيضا وقام أيضا هذا المقدسي من خوارج العصر بتأليف كتاب سماه الكواشف الجلية في تكفير الدولة السعودية هذا المخدسي نفسه الذي يكفر الدولة السعودية إضاءة مع إيران الرافضية في أخذ السلاح التي لا تقيم لإسلام وزنا فهو يعلم جيدا من الدولة الكافرة يعلم أن إيرانا تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة ويلعن أبو بكر وعمر على منابرها في طهران وفي لبنان وفي الأماكن التي استولوا عليها من العراق يلعن الصحابة جهرا وتتهمهم منعائشة رضي العنى بالزنا في مواقعهم ومنابرهم في كل مكان وفي قنواتهم الفضائية والقنوات التي في الانترنت هؤلاء المسلمون؟ ثم يأتي الإخوان يقولون إخوانونا الشيعة الروافط إخوانونا الذين يكفرون الصحابة وأما المتمسكون بالكتاب والسنة أعداء لهم ولذلك يستبيحون دماءهم في ليبيا وفي غيرها هم الذين يقتلون قطباء السنة في ليبيا الدواعش الذين صنعتهم إيران الرافضية مع أمريكا النصرانية بالتواطئ مع هذه الأحزاب صناعة كما صنعوا تنظيم القاعدة وغيره من هذه التنظيمات التي يستغلونها كواجهة لحجد شباب المسلمين لإماتتهم والقضاء عليهم بأيصر الوسائل يمكرون ولكن الناس في غفلة يمكرون مكرا كبارا وإن كان لتزول من الجبال ولكن جهل الناس بدينهم وجهلهم بمعتقديم الصحيح هو الذي أوقع من أوقع منهم في حبال هؤلاء وجعلهم لا يعرفون عدوا من صديقا إلا من رحم الله ويقول الإمام العقلي رحم الله إسماعيل البيهسي الذي يتبع فرقة البيهسية من الخوارج القدامى أيضا كان جار المسجد أربعين سنة لم يرى في جماعة ولا جماعة إسماعيل البيهسي هذا كان من إمة الخوارج قديما تقولون الأولى جار المسجد لم يرى في جمعة ولا جمعة أربعين سنة لأنهم يرون كفر المجتمع الذي يعيشون فيه ولا يرون أن هؤلاء مما ممن يصل معهم فلا يصلون مع جماعة المسلمين وإن صلوا أحيانا يصلون من باب الطقية فقط وكان البياسية يقولون إذا كفر الإمام أي الحكم كفرت الرعية وقالوا الدار دار شرك وأهلها جميع مشركون وتترك الصلاه وتترك الصلاه الا خلف من تعرف فكده قال الخوارج القدامى هذا الذي يطبقونه القضبيون الان ادعاءات قض نفس المنهج نعم لم يأتوا بشيء جديد هم يسرون على منهج الخوارج القدامة وان اتوا بمسميات جديده فقط نعم وهذا المقدسي يقول ونواب نواب الطواغيت في الصلاه يقصد الحكام يعني عندنا ما بين متول لهم فهو كجندهم وعساكرهم في نصرتهم أو مسوخ لديمقراطيتهم مدافع مناصر لشركهم فأولا لا نرى الصلاة خلفهم لأنهم منهم وليس منا بل ننهى عنها ونأمر بإعادتها لمن صلى خلفهم ولن يجعل الله الكافرين على مؤمنين سبينا أقول لهذا المقدسي ولغيره إن كنتم صادقين في هذا فكان عليكم أن تحرموا الصلاة خلف أئمتكم الذين أنتم تعلمون أنهم كانوا أول مناصرين لهؤلاء في عدد من البلاد هم الذين كانوا يدعون إلى أخوة النصارى وأخوة الروافض وإلى غير ذلك من أعداء الإسلام و... وعلموا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في حديث حذيفة بعد ما نحن فيه الآن مئة بارة مختصرة فقال صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي أي من الحكام ولا يستنون بسنته وسيقوم فيهم أي ضدهم يعني رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس هذا حال هؤلاء أو هؤلاء نعم هناك الحكام؟ نعم لا يهتدون بالكتاب ولا بالسنة إلا قليلاً إما الجاهل أو إما للبطنة سيلة حوله والتي تصور لهم ما يفعلون من مخالفات شرعية وأنهم لا يخالفون الشرع بذلك ولكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال علي القاري في مقاتل المفاتيح أي كقلوبهم في الظلمة والقساوة والوسوسة والتلبيس والأراء الكاسدة والأهواء, والأهواء الفاسدة هذا حالهم وصدق محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلمة التي قالها منذ نشأة هذا الحزب فكان أحمد شاكر أكبر أكبر علماء مصر في علم الحديث في وقته وكان قاديا وكان على السنة كان من علماء السنة قال هذه كلمة مشهورة التي جاءت في الرسالة التي أرسلها وطبعت إلى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى مؤسس الدولة السعودية الثالثة الحديثة حول شؤون التعليم والقضاء في المملكة فكاتب له هذه النصيحة التي ينصح بها فقال له ضمن كلام في سياق كلام إن حركة حسن البنة وإخوان وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق علي الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين من الذي قال هذا قاله أحمد شاكر محدث مصر من من كبار علماء السنة الذي لم يأتي حتى الآن من يضاهيه في العلم في هذه الديار وكان ممن عاصر هؤلاء والعجيب أنهم يحتجون بكلامه على تكفير الحكام هو, هو نفسه الذي كان يحارب القوانين الوضعية التي طرأت على مصر في تلك الفترة في حكم فؤاد وفاروق رغم أن الشريعة كانت ما زالت يطبق الكثير منها قبل أن يأتي الإنجليز ويفصلون المحاكم الشرعية عن المحاكم المدنية كخطوة لإلغاء الشرع بالكلية فالإنجليزهم الذين ألغوا الشريعة بمكر منهم بالتدريج فأحمد شاكر كان أول من تصدى لهؤلاء بكتابات قوية بيّن لهم فيها أن التنحي عن أحكام الشريعة الإسلامية تنحي على الإسلام ورغم ذلك قال هذه المقولة في الإخوان لنعلمه وقادم لا يتكلم هباءنا كذا عنده أدلة ووثائق أن هؤلاء حركة حسن البنة وإخوانه وإخواني دعوة الجرمية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين والله صدق صدق وبر فيما قاله والكلام وهذا يطول وقد أطلت عليكم والعلم إن الله بعد الصلاة نسجز قليلا يعني نزيدكم بيانا لمن أراد المزيد من البيان وإن شاء الله بعد الصلاة نوزع عليكم ويوزع عليكم إخواننا رسالتين الرسالة الأولى هي كانت بعنوان نقد ثورة الجياء هي حصيلة عدة, عدة خطب خطبتها في الجمعة الماضية في عدة مساجد على مستوى مصر بينت فيها ما قد اشرت بعضه في الخطبه ولكن هناك المزيد مما لم يتسع المقام لبيانه تجدون في هذه الرساله والرساله الاخرى بعنوان ثلاث فتاوى او فتاوى نادره لثلاثة لثلاثة من كبار علماء مصر في التحذير من حسن البنا وحزب الاخوان المسلمين نسال الله ان يحفظ بلادنا وأن يصلح حكامنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفق ولاة أمرنا إلى تطبيق شريعته سبحانه وإلى الاحتكام إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى تطهير البلاد من الشرك والبدع والأهواء وإلى الأخذ على أيدي رؤوس الشر ورؤوس الضلال الذين يريدون تنزيق البلاد ويريدون افساد العباد نسأل الله ان يوفقهم وان يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على على كل خير والتي تناهم عن الشر وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه وسلم